ilawa nijirinlah halaman jubahulun dujuhun. A'udhu billahi nashya min wa ma yukadbiru bihi عَلَى طُرُبِ مَا كَانُوا يَسْعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا untuk yang berwarna merah dalam kitab al-ahkam 3000 inni hamsanya لا اتقوا بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقوي من <فت screams> <قع Civ package> رَمْرُوا <قر rainforest> بَيْنكُمْ عَلَى رَجُلٍ ذِكْرُوا وَضِجْمُوا عَلَى رَجُلٍ لَهُمْ يَاكُنْ يَهْدِيكُمْ ذاك في الرقاق بسطا فذكروه فَبِئْسَ مَا أَصْبَحُوا عَلَيْهِ غَافِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْبِرَ إِلَّا حِينَ دَخَلُوا الْقَرْيَةَ فَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا ma <laughs> inna